بسم الله الرحمن الرحيم قال وإقرار صاحب الشريعة على القول الأخير هذا هو النوع الثاني من أنواع السنة فسبق أن السنة يمن تكون فعلا وهذا هو النوع الثاني أن تكون إقرارا وسيئة إن شاء الله القول والإقرار لا يخرؤ إما أن يكون إقرارا على قول والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر أو فعل وأشار القسم الأول بقوله وإقرار صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم على القول يعني إقراره على قول حدث في حضرته هو كقول صاحب الشريعة يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على خطأ مثال ذلك لما قال أبو بكر الزعنف كما في البخاري ومسلم أن سلبا المقتول للقاتل سكت المسلم وقرف على ذلك القسم الثاني الإقرار على فعل يحدث بحضرته ذلك قال وإقراره على الفعل كإقراره يعني بالقول مثل الضب اكل بحضره النبي صلى الله عليه وسلم فسكت وهو مقر له ذلك فكانه تكلم وباح لهم هذا ومثل لعب اهل الحبشه في المسجد هو ينظر إليهم عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي قالوا ما فعل في وقته يعني في حياته يعني في حيات النبي صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه يعني حدث أمر في المدينة وفيما هو تحت ولايته عليه والسلام وعلم به ولم ينكره مثل فعل معاذ رضي الله عنه كان يصلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبي ثم يذهب الى اهله فيصلي إلى العشاء. قال فحكمه حكم ما فعل في مجلسه يعني إن كان فعلا كفعل معاذ فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدارا به ومثل القول الذي في غير مجلسه ولم يعلم به وعلم به ولم ينكره مثل قول ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري كنا نقول أن يسلم حي أفضل الصحابه أبو بكر وعمر أن يسلم لم ينكر عليهم ذلك القول وأبلغ من ذلك إذا كان يفعل شيء بين الصحابة ولم ينزل الوحي كما في حديث جابر كنا نعزل يعني عن نسائنا والقرآن ينزل فدل على إباحة العزل عند الحاجة إليه وهكذا مما يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال أو لافعل اللهAlloc Allahu sallallahu alaihi wasallam